فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَشِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالُوا يَا أَبَانَ اسْتَوْفِلْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّ كُنَّا خَاطِئِينَ قال سوف استوفل لكم ربي انه هو الوفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوا إليه ابويه وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امين ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَاوِيرُ الرُّؤْيَا يَمْنُ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَطَّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين ذلك من انباء الغيب يوحيه اليك وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ